ايه ل ي يا أ ج م ل ح ا ج ة حصلت ل ي مال الدنيا دي عليا ف ي ي و م ع ل ك دي ب ص 《「バシッシッシ」》